آفهوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجانا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم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 فحذر الموت، فقال لهم الله موت ثم أحيأهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.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 لفضيله <ترجمة>